عليكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لأبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح في ما أخطأت به ولكن ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفور رحيم أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أممهم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 كان ذلك في الكتاب مستورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم, وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلنا عَلَيْهِمْ رِيحًا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 كم من أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ بَعْتُ الْمُؤْمِنُونَ هُنَالِكَ بَعْتُ الْمُؤْمِنُونَ وَاَزْلَزَلَ زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا الْغُرُورَ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مقام لَكُمْ لا مُقَامَلَتُم فَأَجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عُورَتٌ وَمَا هِيَ بِعُورَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِنْ يُرِيدُونَ إلَّا فِرَاراً وَلَوْ دُخِنتَ عَلَيْهِمْ فقطارها ثم سئل الفتن لا آتواها لا آتواها وما تدنسوا بها إلا يسرى ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار كان عهد الله مسئولا قل لن ينفعكم الفرار إن فرغتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من الذي يعصيكم من, من الله إن أراد بكم سوء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 مَإلَيْنَا وَالقَائِلِينَ لِإخْوَانِهِمْ هَلْمَ إلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ وَلَا يَأْتُونَ الْبَكْسَ إلَّا قَلِيلًا أشِحَةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخُفْرَ رَأَيْتَهُمْ يَظُنُونَ رَأَيْتَهُمْ يَظُنُونَ ك تدور أعينهم تدور أعينهم كالذي يخشى عليهم الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير ولا ك لم يؤمنوا فأحبت الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن جاء الأحزاب يودلو أنهن بادون يودلو أنهن بادون في الأعذار يسألون عن آباء ولو كانوا فيكم معقّدّين إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله عصوة حسنة لمن كان يرضي الله لمن كان يرضي الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولم ير المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم وما زادهم إلا إيمانه وتسليما من المؤمنين رجال رجال صدقوا ما أهده الله منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تذيلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويؤذب المنافقين إن شاء او يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظ لم ينالوا خيرا ورد الله الذين كفروا بغيظ لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرحب فريقا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 قل لأزواجك إن قمتم ما تريدن الحياة الدنيا وزينتها وزينتها فتعالينا أمتعكم فتعالينا أمتعكم وأسألكم صراحا جميلة وإن قم تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكم أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكم بفاحشة من يأت منكم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 فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقدن في بيوتكم ولا تضرجن تضرج الجاهلية الأولى وأطعنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله وأطيعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم ويطهركم تطهيرا فَكَمْ نُنَاهِي تُنَاهِي بُيُوتَكُمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ وَاذْكُرْ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصادقات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 إذا قضى الله ورسوله أمراً أي يكون لهم الخيار من أمرهم ومن يحصل لها رسوله فقد ضل ضلالا مبينا ومن يحصل لها ومن يحصل لها رسوله ضل ضلالا مبينا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 مطرًا زوجناكها زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قطوا إذا قطوا منهم مطرًا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 ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله, اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وعصيلا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 يا ايها الذين امنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهم كم طلقتموهم من قبل ان تمسوهن فما لكم فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمدعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهم التي آتيت أجورهم وما ملكت يمينك مما أفا الله عليك مما أفا الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللات هاجرن معك وامرأة مؤمنة إيو وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي وامرأة مؤمنة إيو وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أي يستنكحها خالصة قَالِصَتَ لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدَّ عَلِمْنَا مَا فَرَطْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أِيمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ تُرْجِمَنَ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤِيْ إلَيْكَ مَنْ تَشَاءَ واما اذا تغير من من عزلت فلا جناح عليك ذلك ادنى ان تطرع اعينهم ولا يحزنن ويضنين ويضنين بما اتيتهم كلكم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 ولا أبنائهم ولا إخوانهم ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء ولا نسائهم ولا ما ملكت ولا ما ملكت أيمانهم والتقين الله إن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 وَذَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يَدْنِينَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يَدْنِينَ عَلَيْهِنَّ يَدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَنَابِهِ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ مَا كَانَ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُونَ لَئِن لَّمْ يَنْتَهُوا لَنُثْبِتَنَّهُمْ وَلَلدَّخِيلِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ فَتَضْرِبَ ما لا يجاوونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفو أينما ثقفو أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلو من قبل سنة الله في الذين خلو من قبل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 الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا ثالدين فيها أبدا لا يجدون وليا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار أطعنا الله يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله يقولون يا ليتنا أطعنا الله ان الرسولا وطانو ربنا ان اطعنا سادتنا وكبراءنا وكمرا انا فضلونا السبيل ردنا اتهم ضعفين من العذاب ربنا اتهم ضعفين من العذاب والانهم والعنهم لعنة كبيرة ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنة والعنهم لعنة كبيرة يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذو سان فبضر الله مما قالوا وكان عند الله وجهها فضطره الله مما قالوا وكان عند الله وجهها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يشرح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزاً عظيماً إِنَّا أَرْضَى الامانة على السماوات والأرض والجبال فأبين فأبين أن يحملناها وشفقنا منها وحملها الإنسان وحملها الإنسان الله المنافقين والمنافقات ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات